والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح لكم في ما فعلن في أفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن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 وَعَلَّمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن قَلَّقْتُم مِثْلاءَ أَمَ لَمْ تَمَسُّهُنَّ أَوْ تَفْرِغُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومتعوهن على الموسئ قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُمْ فَرِيقَةً فَنُصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا فَنُصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَيْ يَعْقُونَ أَوْ يَعْقُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ مِكَانَحٌ وَأَنْ تَعْفُوا أَقَرَبُ لِلْتَقَوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير